من الذنوب وعرفنا ما يتعلق به بالترجمة وكذلك ما ذكره من آية ثم من حديث عباد بن الصامت رضي الله تعالى عنه ووقفنا عند قوله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قولوا ولهما في حديث عتبان أيها للبخاري ومسلم في حديث طويل اخرجاه في صحيحيهما بكماله وهذا طرف منه يعني اتى به بالشاهد ولم يأتى به بالقصة لأن المقصود هو ما ذكره رحمه الله تعالى عن عتبان بكسر العين ابن مالك بن عمر ابن العجلان الخزرجي السالمي من بني بن عوف صحابي مشهور بدري مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما ولهما في حديث عتبان فإن الله يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حكم شرعي وفيه بيان لمقام التوحيد وما يترتب عليه كذلك في في الآخرة فإن الله حرم على النار فالتعليل فان للتوكيد وان اذا جاءت في السياق النفي او ان جاءت بعد خبر او امر او نهي دلت على التعليل دلت على على التعليل فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال المحشي هذا هو حقيقه معناها فان من قالها يبتغي بها وجه الله لابد بد ان يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك بمعنى ان الحديث لم يأتي ترتب الاجر العظيم تحريم دخول النار هكذا لمجرد اللفظ بل بد من مراعاه المعنى فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله قال عرفنا أن قول لا يكون قولا نسيما إذا جاء في الشرع ورتب عليه حكما شرعية سواء كان في الدنيا أو في الآخر لابد من اجتماع أمرين الأمر الأول اللفظ والثاني المعنى قال المراد به كما قال ابن القيم في مدارج السالكين فيما رتب على بعض الأذكار من الآثار في الدنيا من حيث الحفظ والحصن ونحو ذلك قال المراد به القول التام الذي يجتمع فيه اللفظ والقلب والمعنى حينئذ قوله فإن الله حرم على النار من قال هل مجرد القول يكفي جاء النص هنا كغيره من سائر النصوص الدالة على أركان وشروط تقف عليها صحة لا إله إلا الله وقيد هنا في هذا الحديث كغيره يبتغي أن يطلب بها وجه الله بمعنى أنه اتى بها مخلصا واذا اتى بها مع الاخلاص حينئذ لم يعمل عملا الا وهو موافق للشرع إذا اتى بلا اله الا الله مع الإخلاص تام حينئذ لم يعمل عملا إلا وهو موافق للشرع نستفيد من هذا الحديث أن لا اله الا الله وهذه اعظم فائده يدل عليه هذا النص أن لا اله الا الله لم يكلف العباد بمجرد النطق بها بل لابد من مراعاة المعاني ومن المعاني الواردة في تقييد لا إله إلا الله الإخلاص ولذلك أجمع السلف على أن لا إله إلا الله لابد لها من قيود سواء عدت بسبع أو تزيد أو تنقص وجاءت الحديث مقينة بقيود ثقال ولم تأتي هكذا مطلقة لأنه بالإجماع عند المنافقين قد قالوا لا إله إلا الله وهل لفعتهم جواب لا في الدرك الأسفل من, من النار مع قولهم لا إله إلا الله إذا ليس كل من قال لا إله إلا الله حصل له الحكم الشرعي في الدنيا بالإسلام والنجاة فيه في الآخرة قال المحشر رحمه الله تعالى هذا هو حقيقة معناها يعني لا إله إلا الله مقيدة بابتغاء وجه الله عز وجل حقيقة معناها إذن لا, إذن لا إله إلا الله لها حقيقة ثم المعنى الذي دلت عليه قد اضطربت فيه فهوم ولا ولنقول اضطربت فيه فهوم السلف السلف على قول واحد أجمعوا على أن المراد به بالإله قوله لا إله مراد به المعبود والمراد به الخبر المقدر هنا لفظ حق إذا لا معبود بحق لا معبود حق إلا, إلا الله هذا المعنى مجمع عليه لا خلاف فيه البتة فإنما وقع نزاع عند أرباب الشرك ونحوه حينئذ نقول معناها الحقيقي الذي دلت عليه هو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قال فإن من قالها أي قال هذه الكلمة يبتغي بها يطلب بها وجه الله لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك أن يعمل والتوحيد علم وعمل احفظ هذه الفائدة التي ختم بها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات توحيد ليس مجرد قول وليس مجرد علم بل لابد أن يضيف إليه من أجل أن يحقق التوحيد ماذا؟ العمل الإيمان قول وعمل وليس مجرد قول إذا لابد أن يعمل فاذا لم يعمل ولو قال لا إله إلا الله وظن أنه قد اتى به من الإخلاص واليقين والصدق ونحو ذلك لكنه لم يعمل بما دلت عليه من الاخلاص لله عز وجل ونفي الشرك هل تنفعه الجواب لا وهذا محل اجماع بين بين السلف وانما حصل نزاع عند متاخرين من المرجئه ومن سار سيرهم قال يبتغي بها وجه الله لابد ان يعمل بما دلت عليه من الاخلاص ونفي الشرك يعني المعنى الذي دلت عليه مركب ليس معنى بسيطا إنما هو معنى مركب لابد من إثبات الإخلاص أن يفرد الله تعالى به بالإخلاص بالعبادة ثانيا نفي الشرك فلو تصور ولا يتصور لو تصور تحقيق الإخلاص مع عدم نفي الشرك لم يكن آتيم بي لا إله إلا الله وأقول لو تصور لأنه لا يتصور كيف يحقق الإخلاص ما معنى الإخلاص؟ افراد الله تعالى بالعبادة بمعنى أن لا يتوجه بعبادة ما إلى أي معبود كان سواء كان ملكا قربا نبيا مرسلا ما دونهما حينئذ لو تصور صرف العبادة لغير الله عز وجل مع وجود الإخلاص ما نفعته لا إله إلا الله فكيف إذا كان متلازمين عدم الاخلاص لزم منه الوقوع في في الشرك سواء كان شرك لا او أو عدم الإخلاص كمال الإخلاص الواجب يلزم منه الوقوع في الشرك الأصل عدم الإخلاص من أصله يلزم منه الوقوع في الشرك الأكبر إذن المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله معنى مركب من شيئين لا بد من وجودهما معا لا يتصور عقلا ولا شرعا أن يوجد أحدهما دون الآخر فيقول إنه مخلص لله عز وجل بكمال الإخلاص ثم يعبد غير الله تعالى هذا انتفى عنده الاخلاص كذلك فإذا تصور العبد معنى الاخلاص الله عز وجل حينئذ امتنع عنده شرعا وعقلا أن يصرف العبادة لغير الله عز وجل ثم يدعي أنه مخلص لله تعالى إذا أراد, أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إلى أن معنى لا إله إلا الله معنا مركب دلت عليه هذه الكلمة مجتمعا فيها النفي والاثبات دلت عليه من الإخلاص هذا إثبات ولا في الشرك هذا هو النفي قال فان المقتضي لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه اراد بالمقتضي هنا القول اراد به القول لان قوله هنا فان الله حرم على النار من قال اذن القول مقتضي والمقتضى ماذا تحريم دخوله النار المقتضي قول لا اله الا الله المقتضى يعني الذي رتب على هذا القول تحريم العبد على النار المقتضي الذي هو القول لا يؤثر ويترتب عليه المقتضى الا بتحقق الشروط انتفاء الموانع لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع فاذا لم يكن فاذا تخلف شرط حينئذ هل يترتب عليه المقتضى الذي هو تحريم دخول النار الجواب لا إذن جاءت لا اله الا الله مقيده بشروط كل شرط إذا انتفى انتفى المقتضي فلا يترتب عليه المقتضى وهو ما يكون من شأن العبد حينئذ في في الاخره من تحريم وجهه على على النار قال فان المقتضي وراد به القول لا اله الا الله لا يعمل عمله ويؤثر في ترتب الاحكام الشرعيه عليه في الدنيا أو في الاخره الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه لا بد من استجماع الشروط يعني تحقق الشروط ولا بد من انتفاء الموانع فقد يتخلف عنه مقتضاه ياتي بالقول لكن لا يحكم عليه بالإسلام ياتي بالقول لا اله الا الله ولا تك ولا تحصل له النجاة من من النار لماذا اما لفوات شرط كالعلم والصدق واليقين أو لتحقق أو لوجود مانع كتلبسه بناقض من نواقض الإسلام فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع يمنع من تأثير هذه الكلمة بمعنى أنه قد يقول لا إله إلا الله هذا الذي أراده المصنف هنا ولا يحرم وجهه على على النار ثم أراد أن يبين الشروط التي قيدت بها هذه الكلمة العظيمة لأنه بالإجماع كما بر معنا مرارا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه وتعالى أن من من اعتقد أن مجرد تلفظه بلا إله إلا الله ينجو به من النار ويدخل الجنة فهو ضال بالكتاب والسنة والإجماع يعني يحكم عليه به بالضلال لماذا؟ لأن النصوص متواتره في بيان معنى لا إله إلا الله وفي تقييدها بقيود ثقال، وأكثر هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بل الباري جل وعلا ما اراد من العبادة يقول لا إله إلا الله ثم يصرف العبادة لغيره جل وعلا هذا ينافي ينافي أصل التوحيد ينافي أصل التكليف دل ذلك على أن المراد المعنى المقصود ابتداء المعنى ثم اللفظ يكون قالبا ل لذلك المعنى قال ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك يعني لا إله إلا الله من شروطها اليقين وأن لا يكون شاكا أي مترددا في معناها فإن كان شاكا عندئذ لا تنفعه إذن قد يقول لا إله إلا الله ثم يشك في المعنى تنفعه لا تنفعه لماذا لفوات شرط لفوات شرط شرطين، وأهل العلم يعبرون هنا به بالشروط، والذي يظهر من المعاني التي يذكرونها من شروط لا إله إلا الله أنها أركانه، وليست به بالشرط الذي هو شرط عند الاصوليين الذي يكون خارجا عن المهية، لأن قول لا إله إلا الله هو مصدق التوحيد، والتوحيد عرفنا أنه معنى مركب، ليس معنى بسيطا، حينئذ في الذي قلنا العلم شرط دل ذلك على أن العلم خارج عن مفهوم لا إله إلا الله كخروج الطهارة عن عن الصلاة وليس هذا المراد انما المراد أنه ركن داخل في مفهوم لا إله إلا الله وإنما يعبر كما قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في شرح المراقي نثر الورود أن بعض الأصوليين يتوسع في العبارة فيطلق على الركن الشرط بجامع أن كل منهما تتخلف الماهية لتخلفه فبالإجماع عند الأصليين والفقهاء أن الماهية تتخلف لفوات الشرط كما أنها تتخلف لفوات الركن بهذا الجامع سميت الأركان شروطا في هذا المقام وإلا الصدق واليقين والعلم نحو ذلك هذه داخلة في مفهوم التوحيد وليست خارجة عنه قلنا خارجة لصح أن يقال التوحيد هو الكلمه فقط مجرد اللفظ ثم هذه شروط خارجة عنها نحن نمنع ذلك بل نقول ماذا أن أن هذه الشروط داخلة في مفهوم التوحيد فمن قال لا إله إلا الله هل تحقق عنده التوحيد ولكن انتفى شرط الجواب لا وإنما لم يورد التوحيد من أصله لفوات الركن فتنبه لي لهذا المعنى قال من نبه عليه وهو أن الشروط المذكورة فيه لا إله إلا الله إنما هي أركان والركن جزء الذات وشرط خارج فرق بين الشرط و والركني فإذا كانت أركان فهي أجزاء للماهية ليست خارجة عن, عن المهية فلن يوجد التوحيد إلا بعلم وصدق ويقين ومحبة فإذا انتفى واحد من هذه الأمور انتفت حقيقة التوحيد حينئذ نعبر عنه بماذا بكونه ركنا غير شاك قال وفي الصحيح من, من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجن هذا ما القيد هنا لا يشرك به شيئا من لقي الله لا يشرك به شيئا القيد هنا انتفاء الشرك فإذا قلت بقولك في الرواية السابقه غير شاك وهذا لا ينازع فيه أحد لو شك ما نفعت كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال في الحديث الآخر من لقي الله لا يشرك به شيئا إذا لو أشرك به شيئا بمعنى أنه تلبس بالشرك الأكبر نفعته لا إله إلا الله لا تنفعه إذا لا عذر بالجهل في مسائل الشرك هذه الحديث تدل على أن من تلبس بالشرك لا نصيب له من التوحيد اصلا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها أولا في الحديث الذي معنى عتبان حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله بمعنى أنه أخلص لله عز وجل فإذا أخلص معناه أفرد البار جل وعلا بالعبادة لا يصرف العبادة لغيره فإن صرف العبادة لغيره فلم يخلص وإذا انتفى الإخلاص انتفى ماذا؟ لا إله إلا الله فتنبى لهذا إذا الحديث الثاني يدل على أن الوقوع في الشرك ناقض ومفسد لقوله لا اله الا الله فلو قال لا اله الا الله كما مر معنا بالامس في قول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى 100000 قالها مئة ألف وزياده لو مليار ما تنفعه لماذا لكونه قد تلبس به الشرك الأكبر انتفى عنده ركن من أركان لا اله الا الله وهو لا اله لا معبود بحق الا الله عز وجل هذا جعل الاوثان معبودات الهه من دون الله عز وجل إذا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة فإن لقيه يشرك به شيئا لم يدخل الجنة هذا مفهوم المخالفة كذلك والحكم مرتب عليه بالمنطوق والمفهوم قالوا في روايه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حال صدقا أي صادقا هذا مصدر أريد به اسم الفاعل ولذلك نعربه حالا من قوله ما من أحد يشهد حال كونه صادقا يشهد هو فاعل هو إذا هذه حال من فاعل يشهد والحال عند الاصوليين عند من يفهم أصول الفقه أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها هذا باتفاق ويشير اليه أهل البيان وأهل النحو كذلك أن الحال وصف لصاحبها وصفة له قيد لعامله يشهد شهدا صادقا إذا إذا شهد دون صدق انتفت الشهادة انتفت الشهادة هذا معنى كونها ماذا؟ قيدا لعامل يعني قيدت العامل وإذا قيدت العامل صار لها مفهوم ولذلك هي معتبرة عند الأصليين من مفهوم الصفة يعني له ماذا؟ مخالفة لو قلت إن جاء زيد راكبا أكرمته جاء ماشيا تكرمه ها لسان العرب أمر واضح لا يحتاج إن جاء زيد راكبا أكرمته جاء ماشيا هل يتحقق الوصف لا يتحقق إذن جاء بالمجيء حصل المجيء لكنه لم يكن مقيدا بالشرط الذي ذكر كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد لا إله إلا صادقا من قلبه فإن شهد فيما يدعي من شهادة لكنه ليس صادقا حينئذ يترتب عليه الثواب لا يترتب عليه الثواب إذن هذه قيود لها مفاهيم بمعنى أن المنطوق معتبر في الإثبات والمفهوم معتبر في النفي ولذلك الأحكام الشرعية تؤخذ من جهتين في مثل هذا المقام باعتبار المنطوق وباعتبار المفهوم باعتبار المنطوق في الاثبات. شهد صادقا ترتب عليه الأجر المذكور هذا في الإثبات شهد لا مع الصدق ينتفي ماذا؟ الأجر المرتب إذا في النفي نأخذه من المفهوم وفي الإثبات نأخذه من, من المنطوق إذا هذه قيود ثقال فما قال لا إله إلا الله لا تنفعه إلا إذا تحقق به بمعناها وأتى به قال هنا صدقا من قلبه أي صادقا من قلبه ومعلوم أن الصدق محله القلب وكذلك التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح إلا حرمه الله على النار فإن لم يكن صادقا لا يحرمه الله تعالى على, على النار قال ولمسلمين لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة فإن شك وتردد عينيذ لا يدخل الجنة وله أيضا من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فإن لم يستيقن بها قلبه لا تبشر بالجنة بل بشره بماذا بالنار هذا الأصل عكسه إما جنة وإما نار ليس منزل بين المنزلتين إلا فيما ذكر في أهل العراف نحوهم لكن المراد هنا فبشره بالجنة أو بشره بالنار كلاهما فإن أتى بلا إله إلا الله بقيودها بشره بالجنة فإن انتفت بشره حينئذ قال قالوا فيهما مرفوعا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة هذا مطلق أو مقيد هذا الحديث ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك على ذلك القول إلا دخل الجنة يعني أدخله الله تعالى الجنة هذا مطلق أو مقيد؟ نقول هذا مطلق والأحاديث السابقة وغيرها مقيدة ما القاعدة؟ حمل المطلق على المقيد حمل المطلق على المقيد يعني نأتي إلى المطلق فنقيده بقيد المقيد هذا المراد به عبارة الاصوليين يحمل المطلق على المقيد كيف نفسرها؟ كيف نعمل؟ بمعنى اننا ناتي الى المطلق فننظر إلى قيد المقيد غير شاك صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه إلى اخره لا يشرك بالله شيئا فناتي إلى هذا الحديث المطلق ما من عبد قال لا اله الا الله غير شاك يقيدها يبتغي بذلك وجه الله صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه لا يشرك به شيئا ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة إذا كل حديث احتج به المرجئه في القديم أو في الحديث وجعلوا قول لا إله إلا الله كافيا في الحكم على الشخص بالإسلام مطلقا حينئذ نقول هذا مردود بسائل الحديث التي ورد فيها تقييد لا إله إلا الله ولو تأمل العبد وكان منصفا لابد من القيد كان منصفا ثم يستدل ولا يعتقد ثم يستدل يستدل اولا لعلم أن مسألة العذر بالجهل في مسائل الشرك لا وجود لها البتة هذه مسألة بدعية لا أصل لها لم يتكلم فيها سلف لماذا؟ لعلمهم ببطلانها وأن هذه الأحاديث كلها ترد عليها وتبطلها من من أصلها لا كيف يتصور عبد يدعي الإسلام؟ ويدعي قول لا اله الا الله ثم يتوجه بسائل بسائل جسمه وقلبه ولسانه وجوارحه يعبد هذه الاوثان ويتقرب اليها من دون الله عز وجل ثم يزعم انه مخلص وانه لا يشرك بالله شيئا وانه صادق من قلبه ومسيق بقلبه في قول لا اله الا الله لا يجتمعان الا اذا اجتمع الليل والنهار اما دعوة مسلم وقد وقع في الشرك الأكبر هذه لا وجود لها الا في اذهان المرجئه ونجعل بين قوسين أحفاد الجهم من الصفوان في هذا الزمان بمعنى أنه لا يوجد هذا القول عن سلف الأمة البتة قد عرفنا هذا فيما فيما سبق قال رحمه الله تعالى وفيهما مرفوعا ما من عبد ما عبد يعني من هذه زائدة زائده بمعنى انها صلة لي للتوكيد زياده في لسان العرب في القرآن وفي السنة صواب ان الحرف قد يزاد ويفيد ماذا يفيد التاكيد لانه في مقام تكرار الجمله مرتين مقالب الجن وغيره حينئذ ما من عبد عبد هذا مبتدا ودخلت عليه من كقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق خالق بالجر هذا مبتدا كيف مبتدا وهو مجرور ها نقول من هذه زائدة خالق مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على اخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهذا حرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق يتعلق به وإنما الذي يحتاج إلى متعلق يتعلق مراته بزيد بزيد تقول الجر مجرور متعلق بمرة كذلك لأنه حرف اصلي. وأما الشبيه بالزائد والزائد لان الحروف ثلاثه انواع هذا لا يحتاج الى متعلق يتعلق به لأن التعلق معناه تتميم العامل فلو حذف لفسد لفسد المعنى وهنا لو حذف لا يفسد المعنى لا يفسد المعنى وليس هو من خصائص المبتدا بل قد يدخل على المفعول به ويدخل على على الفاعل كقوله تعالى ما جاءنا من بشير بشير هذا ها شعرابه فاعل ما جاء جاءنا نادة على المفعولي جاءنا نحن مفعول به أين الفاعل بشير كيف فعل والفاعل مرفوع نقول هذا مرفوع محلا أو تقديرا فيه قولان وصابناه تقديرا حينئذ نقول فاعل مرفوع رفع ضم مقدر إلى اخره كما قيل وما ارسلنا من قبلك من رسول ها رسول شعرابه مفعول به وما أرسلنا قبلك رسولا إذا مفعول به دخلت عليه من صواب أن من وبكثرة تقع في القرآن زائدة وكذلك الباء هذان الحرفان بكثرة يقعان في القرآن وفي غيرهم والصواب أن القرآن يكون فيه زائد لكن بهذا الاعتبار لم يقل أحد من النحاة من أهل العربية وغيرهم لم يقل أحد أن في القرآن زائد خروجه ودخوله سواء هذا الصحفيون الآن هم الذين يقولون لا لا وجود له البتة يعني دخول وخروج قال هذا كيف يدخل ويخرج المعنى واحد لا يقولون فيه زيادة معنى وهي التوكيد ولذلك نص على أن كل حرف زيد في لسان عارف فضل عن القرآن فله معنى وهو التأكيد إذن له معنى كيف قد دخول وخروج سواه هذا بعض الناس قال هنا ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك عن السمر على الإسلام بقول لا إله إلا الله محققا لشروطها وأركانها وانتفاء موانعها ومات على ذلك إذا ختم له بماذا بالإسلام مات على على ذلك دخل الجنة إما دخولا أوليا لأول وهلة وإما بعد أن يعذب كما مر معنا فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير قال فيحمل المطلق على المقيد يعني هذه الاحاديث الواردة في لا إله إلا الله وقولها جاءت مقيدة في أحاديث بقيود ثقال وجاءت مطلقة في أحاديث ماذا نصنع؟ نصنع كما نصنع في سائر الأحكام الشرعية في الفقيات مطلق ومقيد حينئذ نقول نحمل المطلق على المقيد ما معنى هذه العبارة يحمل المطلق على المقيد عند الأصنيين بمعنى أن نأتي إلى المطلق فنقيده بقيد المقيد فقوله في الحديث السابق من لقي الله لا يشرك به شيئا لا يشرك هذا قيد وقول لا إله إلا الله هذا مقيد إذا نأتي إلى الحديث المطلقة فنقيدها بقيد المقيد واضح هذا إذن نلتفت إلى هذا المعنى وهو أصل أصيل في هذا المقام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات يعني في الحديث المطلق كيف نفسره الحديث الاخير ما من عبد قال لا إله إلا ثم مات على ده. هل الحكم هنا دخل الجنة محمول على مجرد قول لا إله إلا الله قال لا أولا عندنا قاعدة يحمل المطلق على المقيد يدل على ذلك قول شيخ الإسلام لتيميه رحمه الله تعالى قالها بصدق إنها في من قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك إذن تقييد باعتبار النصوص الأخرى وليس بقول الشيخ الإسلام الاتيمية رحمه الله تعالى أن الشيخ الإسلام ليس وحيا قوله ليس وحيا فنقيد به النصوص وإنما اراد أن يسانس بقول الشيخ الإسلام فيؤكد أن قوله فيحمل المطلق على المقيد ليس بدعا من القول بل قال به إمام من أئمة الدين لا سيما الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هنا فقالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك كما جاءت مقيدة في النصوص هكذا قال الشيخ والسلام كما جاءت مقيدة في في النصوص إذن يحمل المطلق على المقيد نأتي للأحاديث التي رتب عليها الشارع دخول الجنة ولم يذكر في الحديث ذاته لم يذكر قيدا حينئذ نقول هذه الكلمة جاءت مقيدة في مواضع عديدة وهي كلمة واحدة وجاءت مطلقة في مواضع حينئذ نحمل المطلق على على المقيت فبطلت حينئذ حجة المرجئه قديما وحديثا في كون النجات تحصل بمجرد قول لا إله إلا الله ولذلك يعبر بعض بأن المطلوب من العباد هو أدنى الإسلام إذا الإسلام له علو ولو ادنى أدنى أدنى الإسلام ما هو أدنى الإسلام لا إله إلا الله مجرد قول لا إله ثم فليفعل ما شاء فليعبد ما شاء من ما مدام أنه قال لا إله إلا الله حينئذ قد دخل في الإسلام وقول أهل العلم بأن من قال لا إله إلا الله عصم دمه كما جاء في الحديث ونحو ذلك من الأحكام المرتبة على ثبوت الإسلام المراد به الإسلام الحكمي كافر أصلي قال لا إله إلا وجب ماذا؟ وجب الكف عنه حتى ينظر فيما يترتب على قوله لأننا عرفنا أن الشرع لم يرد من المكلف مجرد أقوال دين ليس كلاما وإنما هو كلام وقول وعمل فإذا قال القول عصم وكف عنه وجوبا شرعا وعليه يحمل حديث زيد أشققت عن قلبه وأما بعد ذلك فينظر هل يصلي هل اتى ناقض من وقض الإسلام هل كف عن عبادة الاوثان او فإن لم يكف عن عبادة الاوثان حينئذ ثبتت ردته ووجب قتله فنثبت له الإسلام الحكم بمجرد قول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ماذا نطالبه بلازمها ولوازمها وما تدل عليه فإن اتى بها ثبت إسلامه والا حينئذ من بدل دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الكافر الاصلي أما المرتد فهذا ينظر في الذي أخرجه من الملة ما هو الذي أخرجه من الملة فلن يعود إليها إلا باعتقاد ما أخرجه فلو كان مسلما يعيش بين المسلمين وعصل فيه أنه ثابت له اسلامه أنكر الملائكة عندئذ أراد أن يسلم كفره ارتد عن إسلام أنكر الملائكة كيف نحكم عليه بالاسلام لبل قل لا اله الا الله هو يقول لا اله الا الله وما نفعته حينئذ نقول له ماذا لابد ان تصرح بنقيض ما اخرجك وقص عليه سائل النواقض التي هي دون دون الشركة غير الشرك قال رحم الله تعالى فيحمل المطلق على المقيد قال شيخ الاسلام وغيره انها في من قالها بصدق واخلاص ويقين وما على ذلك فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جمله انجذاب القلب إلى الله جمله فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى، هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك يعني إذا أردنا حمل الحديث في قول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة على أنه لأول وهلة لا لابد أن يكون قد أتى بلا إله إلا الله وسلم من الشرك الأكبر والأصغر وتاب توبة نصوحا فمات تاب توبة نصوحا من جميع الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر ودخل فيها الأصغر حينئذ نقول دخل الجنة لأول وهلته لأنه ليس عنده ذنوب يعذب عليها في في النار أو, أو غيرها، فدل ذلك على أنه إذا أردنا حمل الحديث على أنه دخل الجنة لأول وهلهة بمعنى ذلك أنه مات على توبة نصوحة أو نقول ماذا؟ تاب على مات على ذنوب، لكن عفَّل الله تعالى عنه، فثم احتمالان يدل عليهما. الحديث قال رحم الله تعالى فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنهم قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار مقال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذر إذا قال لا إله إلا الله ودخل ها دخل النار وهنا الحديث ما من عبد قال لا إله إلا ثم مات على دخل الجنة يعني دخولاً اوليا هذا العصر فيه وجاءت الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة إلى آخره حينئذ دل على أن ممن قال لا إله إلا الله يدخل النار كيف نجمع؟ نقول ليس كل من قال لا إله إلا الله تعصمه من النار وعرفنا كلمة قيمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بالإيمان قلنا الإيمان ها إيمانان إيمانان إيمان للسلف ليس للمرجع أو الجهمي إيمان للسلف إيمانان إيمان يمنع من دخول النار وإيمان يمنع ها من الخلود في إحفاظه هذه الكلمه الإيمان إيمانان هو من جنس واحد لكنه أراد به ماذا أنه على مرتبتين هو شيء واحد حقيقة واحدة إيمان يمنع من دخول النار ارتداء وإيمان يمنع من الخلود في النار مع كون قد قال لا إله إلا إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله حرم الله تعالى عليه النار بل وقد يدخله حينئذ يخرج منها بشباعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين قال فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها إذن يقول لا إله إلا الله ها ويدخل النار هذا المراد وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا هذه أحكام ثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى أولا من مات على قول لا إله إلا الله وقد تاب توبة نصوحا نال ذلك الفضل مذكور في الحديث ثانيا تواترت النصوص بأن هناك من يقول الكلمة ويدخل النار ثالثا تواترت النصوص بإخراج الموحدين من النار يعني لا يخلدون في في النار وقوله تواترت بانه يحرم على النار من قال لا اله الا الله ومن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لكن تبي ما بعد لكن لكن حرف استدراك لكن جاءت مقيده بالقيود الثقال يعني قول لا اله الا الله التي يخرج اصحابها من النار أو انها تمنع اصحابها من دخول النار في الحالين أو أنه يدخل الجنة لأول وهله لم يرتب الحكم هنا على مجرد قول لا إله إلا الله بل لابد من, من قيود ثقال وهذه القيود ترجع إلى العلم والعمل ترجع إلى العلم والاعتقاد في القلب وترجع إلى العمل لابد أن يعمل ولذلك عند اهل السنه والجماعة قاطبة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بمعنى أنه لا بد أن يعمل إن قلنا الصلاة أو قلنا غيرها من أركان الإسلام قال رحمه الله تعالى لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقان قال الشارح وغيره شخص سليمان تيسير إذا قال محشي قال الشارح المراد به شخص سليمان رحمه الله تعالى حفيد إمام الدعوة الشيخ السلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى قال لابد في شهادة ان لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها تبي هذه مساله مهمة لا تنفع قائلها يعني لا ينتفع بها بمعنى ماذا بمعنى انه لا يترتب عليها الحكم في الدنيا ولا في الآخرة إلا ب باجتماع هذه الشروط إلا باجتماع هذه اما في الدنيا فهذا ليس لنا الا الظاهر ليس لنا الا الظاهر بمعنى أنه قد يقولها ويعمل ظاهرا مع اهل الاسلام فيظهر الاسلام لكنه في باطنه غير مصدق بل هو شاكر نبحث لا لا نبحث إلا إذا أظهر ما يدل على على كفره كالمنافقين المنافق يسمى منافق متى إذا لم يظهر ما يدل على كفره واما إذا تكلم المنافق وعامل ما هو كفر لا نحكم عليه بالنفاق وإنما نحكم عليه بماذا بالكفر والرد نقول هذا مرتد ولا نقول هذا منافق ولذلك يخلط بعض الناس قد يكتب صحفي ما يطعن في شرع الله عز وجل ويقول هذا منافق هذا خطا هذا ليس بصواب لماذا لأنك اذا قلت منافق بمعنى انك أجريت عليه احكام الاسلام في الظاهر واذا قلت بان قد كفر وارتد بهذه الكلمه حينئذ قطعت المواصين حينئذ لا يصلى عليه ولا يترحم إلى اخره ففرق بين النفاق وبين الكفر إذا في الدنيا لا نطالب الناس أو لا نطلب من الناس أن يظهر ما يضمرونه من الصدق واليقين ونحو ذلك ولكن لنا الظاهر فإن قالها وعمل ظاهرا بما يوافق الإسلام حكمنا عليه به بالإسلام وإن أتى بناقض أو ترك العمل الظاهر حكمنا عليه به بالكفر قال بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط سبعة هذه مأكولة بالاستقراء والتتبع للنصوص الشرعية وقد زيد عليها ثامن أو الكفر به وداخل في العلم المنافل للجهلين من سبعة شروط لا تنفع هذه الكلمة لا إله إلا القائلة إلا باجتماعها يعني التبعيض هنا غير مقبول والتلذة غير مقبولة لا بد من العلم وما عطف عليه من الشر أحدها العلم المنافي للجهل يعني العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك العلم نقيض الجهل والجهل نقيض العلم حينئذ نرد السؤال هل العلم شرط لصحة لا إله إلا الله أم ركن؟ في مفهوم لا إله إلا الله الجواب الثاني لأنك تقول ماذا؟ لا إله كلمة ومعنى هل المعنى خارج عن مدلول اللفظ الجواب لا وإنما عبر أهل العلم بالشروط لما ذكر الله سابق أنه من قبيل المجازي فيقول تاهل الأصول لا يقولون يقول لا موجود في كلام أهل الأصول عبرون عن الركن بالشرط ومما نص على ذلك الشيخ الأمير رحمه الله هو أصولي نحرير إمام في الفن قال ذلك عند شرح كلام صاحب المراقي والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج قال قد يعبر بالركن عن الشرط والعكس بجامع أن كل منهما تتوقف عليه الماهية بمعنى أن الحقيقة لا توجد إلا بتحقق شرطها لكن الشرط خارج عن الماهية فتوجد الماهية كاملة لكن لترتب الشرع وجود المهية من حيث الصحة على شرط وهو خارج عنها سمي شرطا وإلا التوافق من حيث فوات المهية لفوات الركن والشرط هذا مجمع عليه إذن العلم منافي للجهل إذن هما نقيضان فالعلم ركن هنا في مفهوم لا إله إلا الله العلم بمعناها ما هو معناها لا معبود بحق إلا الله كذلك هذا هذا الذي يجب اعتقاده أنه لا يستحق العباده سوى الله عز وجل قال الله عز وجل فعلم انه لا اله الا الله فاعلم هذا امر والامر يقتضي الوجوب وهنا فعلم قد يقول قائل فعلم هذا امر لكنه مفصل نقول لا اذا جاءت صيغه افعل في عين المامور به الماده مع متعلقاتها واضح فاعلم انه لا اله الا الله يعني فاعلم مدلول لا اله الا الله هذا المراد ولذلك اذا قال هذا مثال مشهور يذكرها اهل الاصول اذا قال صم هذا فعل امر صم ما شئت صحيح تكون ممتثلا باي يوم صمته صم صم يوم الاثنين لو صام يوم الثلاثاء اجزاه لا مع كوني قد تحقق بوصف الصوم لكن جاء الأمر بالصوم مقيدا حينئذ ليس المراد بهذا التعبير أو هذا الأمر أو صيغة إفعل مطلق الصوم لماذا؟ لكونه جاء مقيدا فإذا جاء مقيدا فحينئذ لا يصح الامتثال به إلا, إلا مقيدا فإذا قيل الصم شهر رمضان فرضا فصام شعبان أو صام شوال لا يرزقهم لا يجزئ إلا كان العذر حينئذ لا أشكال فيه أما التعمد هذا لا يجزئ لماذا؟ لأن المأمور به هنا مقيد حينئذ القاعدة النصيغة إفعل إذا جاءت في وجاء معها فاعل أو مفعول به أو ظرف أو جار أو فهذه كلها متعلقات أو متعلقات داخلة في مفهوم المأمور به وقد نص على ذلك أهل الوصول لا سيما الشوكان رحمه الله تعالى فيه في, في مواضع عديدة إذا فعلم انه لا اله الا الله وقال تعالى الا من شهد بالحق قال اهل التفسير اي بلا اله الا الله وهم يعلمون ها وهم يعلمون الواو واو ها واو الحال ها وعرفنا ان الحال ما هي القاعده قيد لعاملها واصف لصاحبها شهد بالحق يعني بلا اله الا الله وهم يعلمون ومتعلق العلم القلب يعلمون بقلوبهم ما نطقت به السنته لابد أن يجمع بين النطق والعلم فلو نطق ولم يعلم ما نفعته الكلمة ما نفعته كلمة إذن العلم ركن في في مفهوم لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائم بالقص لا إله إلا هو العزيز الحكيم وعرفنا أن في لسان العرب تقتضي العلم لا تصح الشهادة إلا, إلا بعلم فكيف يشهد على شيء لا يعلمه وعرفنا أن هذا اللفظ يدل على الصدق واليقين والعلم يعني تؤخذ منه أركان لا إله إلا الله من هذا اللفظ الشهدة لاسيما مع النصوص الأخرى التي تدل على اشتراط العلم وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ومن مات وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله لم يدخل الجنة قلنا الإثبات نأخذ بالمنطوق والنفي نأخذ به بالمفهوم إذن وهو يعلم الجملة حالية فإنه هي قيد لعاملها وصف لصاحبها من مات وهو يعلم إذا تلبس به بالعلم فإن خل عن العلم حينئذ فات ركن من أركان لا إله إلا الله وبهذا الركن أو الشرط تعلم بطلان مسألة العذر به بالجاهل من فهم هذا القيد حينئذ لا يمكن أن يتصور العقل مسلم جاهل بحقيقة التوحيد والشرك كيف انت تتناقض إذا جئت في هذا المقام قلت لا إله إلا الله لا تصح إلا بماذا إلا بشروط وهذا أولها العلم ودل عليه قوله تعالى إلى اخره ثم إذا جاءت مسألة العذر بالجاهل قال مسلم وقع في الشرك الاكبر فهو مسلم كيف هذا التناقض؟ تناقض تناقض ولا هذا تناقض إذا نظرت في هذه المسألة باعتبار هذا الأصل الأصيل حينئذ تبين لك الحق فيه في هذه المسألة ولا خلاف فيها أصلا بين بين السلف دل ذلك على أن النظر في مفهوم التوحيد مسألة تاني حصل الخلط فيهما عند الصحفيين العصريين من المرجعة والجهمية وربطها الأصلي بمفهوم الشهادتين المسألة الأولى العذر بالجهل المسألة الثانية الحكم بغير ما أنزل الله يعني تحكيم القوانين والدستاتين هذه كفر أكبر باجماع السلف وإنما حصل خلاف عند المرجعة المعاصرة وقد خلط بعضها العلمي لتلبس الأمر أو عدم تصور المسألة على وجهها لو نظرنا إلى هاتين المسألتين بمفهوم الشهادتين اتضح لك الحق فيها ألبت وعرفتها ولذلك الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير قدم بمقدمة نفيسة جدا لشرح باب ما ذكره رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية قدم بمقدمه ان تحكيم الشرع مرتبط بالشهادتين ارتباطا كليا كيف تقول اشهد ان لا اله الا الله تعبده باي شيء تحكم الى اي شيء تتحاكم الى اي لما انزل الله القران لينحى وتاتي القوانين الوضعيه فتحاكم لما ارسل الرسل ابتداء لما ارسل الرسل وبعث الأنبياء لما لأي شيء ليكون ما أنزل الله تعالى معهم فيصلا وحاكما بين الناس فإذا قال مدع بأن التحاكم لغير كتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر دون كفر بمعنى معصية من المعاصي ولا يخرج من, من المل نقول هذا قول باطل مصادم لحقيقة شهادته فمسألتان لو تأمل المنصف فيهما وعرف ارتباط هاتين المسألتين بالشهادتين لعرف الحق فيهما ولما التبس عليه الحق والحق يعرف به بالكتاب والسنة لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يستدل لهم لأقوال ما لا يستدل بها البت والعالم قد يزل ولا نتبع زلته إذا قال فلان من أهل العلم بأن التحكيم القانون وضعية كفر دون كفر نحفظ مكانته لكن لا نتبعه والقول بي بإبطال قوله كذلك لا ينبغي التحذير منه ونحو ذلك مما قد يذكر بعض طلبة العلم إذن الشرط الأول علم منافني للجهل قال والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخل الشك من باب أولى فأحرى قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا والشكوا جهل وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله لقوله قوله هم الصادقون فاشترط في صدق ايمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين ليس من أهل الإسلام في شيء لأنه يظهر بلسانه أنه يقول هذه الكلمة قد يفعل بعض أفعال المسلمين أو يتلبس بعض أركان الإسلام لكنه في قلبه يكون شاكا هذا لا تنفعه الكلمة ولا تنفعه صلاته ولا زكاته ولا صومه ولا ولا حجهم فهو من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم إذن الريب والارتياب ارتياب القلوب هذا وصف لي المنافقين فهم في ريبهم يترددون وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق الذي مر معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهم عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة فإن لقي الله تعالى وهو شاك فيهما ولو قال الكلمة مئة ألف لا تنفعه بل هو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاكن فيهما فيحجب عن الجنة وفيه عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بن عليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مسيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الحديث فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مسيقنا بها قلبه غير شاكن فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط هكذا عبره العلمي وإذا انتفى الركن انتفت المهية لأن المهية مركبة من من أجزاء فإذا انتفى ركن من أركانها انتفت المهية كما لو ترك الركوع في الصلاة عمدا وقادر على ذلك حينئذ نقول ماذا ها نقول لا صلاة له لا نقول بطل الصلاة نقول لا صلاة له أو نقول انعقد الصلاة ابتداء ثم لما ترك بطلت صلاة لا إشكان قول عمدا هذا لا له. إذن إذا انتفى الركن انتفت الماهية ثالث قال رحمه الله تعالى القبول المنافي للرد يعني القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها وهي قصص القرآن بعضهم قبل هذه الكلمة وبعضهم ردها إذن لم يقبلوا هذه الكلمة ما الذي حصل الهلاك في الدنيا وما يترتب عليه في الاخره من العذاب والخلود قال رحمه الله تعالى الرابع الانقياد المنافي للترك ان هذا يتعلق بماذا بالعمل عمل القلب وبعمل الجوارح هنا يدخل تحكيم الشرع الانقياد المنافي للترك إذا قال المنافي لكذا معناه إذا حل المنافي انتقض هذا الشرط العلم المنافي للجهل فان جهل حينئذ انتفى الشرط او انتفى الركن فانتفى انتفاعه بلا اله الا الله وكذلك في سائل الشروط إذن الانقياد المنافي للترك انقياد لمدلت عليه المنافي لترك ذلك قال الله عز وجل وانيب الى ربكم واسلموا له وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد السمسك بالعروة الوثقى يسلم وهو محسن فقد السمسك انتفى احد الشرطين وحينئذ لا يترتب عليه جواب شرط أي بلا اله إلا الله ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن موحد ولن يتم له ذلك إلا بالعمل فإن انتفى العمل حنيذ لا يكون مقادا ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فانه لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر ومن يسلم ثم قال بعد ذلك ومن كفر فقابل عدم الإسلام بيب الكفر فمن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الخامس الاخلاص المنافي للشرك أو تصفيه العمل بصالح النيه عن جميع شوائب الشرك قال تعالى الا لله الدين الخالص وقال سبحانه وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه حينئذ خالصا هذا حال بمعنى قيد فإذا صرف العباد لغير الله عز وجل لم يكن مخلصا انتبه حينئذ الإخلاص وكذلك حديث عتبان الذي الذي معنى السادس الصدق المنافي للكذب صدق فيها المنافق الكذب هو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه يعني الا يضمر شيئا في قلبه ينافي مدلول هذه الكلمة قال الله عز وجل ألف لام الناس ان يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقول بلسانه لكن الباري جل وعلا مطلع على ما في قلبه قال وما هم بمؤمنين فأتوا باللسان بلا اله إلا الله ونفع عنهم الإيمان فدل ذلك على أن مجرد الكلمة لا يكفي في إثبات الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسول صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار انظروا الجمع بين الشهادتين فدل على أن هذه الشروط السبعة أو الثمانية ليست هي من خصائص الشهادة الأولى كثير من الناس يذكروا شروط لا إله إلا الله كأنه في باطن كلامهم أن هذه الشروط ليست كذلك في شهادة أن محمد رسول الله وليس كذلك ولذلك جمع هنا في الصدق بين الشهادتين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول صدقا من قلبه فجعل الصدق شرطا للشهادتين فكل هذه الشروط السبعة كما أنها لتحقيق لا إله إلا الله كذلك هي لتحقيق أن محمد رسول الله قد قل من نبه على ذلك ونبه الشيخ حافظ حكم رحمه الله تعالى ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه هذا قيد للشهادتين إلا حرمه الله على النار فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطعة القلم السابع المحبة المنافية لضدها يعني البغض والكراهيه للشرع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك يعني المحبة في القلب عمل قلبي لابد من ماذا؟ لا بد من أثر يظهر على اللسان وعلى عمل الجوارح نقيضه الذي هو البغض والكراهيه لشرع الله عز وجل ولهذا لا بد أن يظهر أثره على اللسان وكذلك عمل الجوارح وآيات الولاء والبراء الواردة في القرآن أكثر من أن تحصى قال الله عز وجل من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه وسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم فاخبرنا الله عز وجل ان عباده المؤمنين اشد حبا له وذلك لانهم لم يشركوا معه في محبته احدا كما فعل مدعوا محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه اندادا يحبونهم كحبه جل وعلا وعلامه حب العبد ربه تقديم محابه وان خالفت هواهم وبغض ما يبغض ربه وإن ما يبغض ربه يعني الذي يبغضه الرب جل وعلا وان مال اليه هواه وموالاه من والى الله ورسوله ومعادات من عاداه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداهم قال الشيخ حاوض حكمي رحمه الله تعالى وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها يعني ما يتعلق بالولاء والبراء على جهة التفصيل قال تعالى في اشتراط اتباع رسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني تحب الله هذا شرط في صحة الإيمان إن كنت مدعيا لوجود هذه المحبة ها تتبع من دستير القوانين أو تتبع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة لا شك أنه الثاني فمن جعل شريعة الباري جل وعلا حكما فهو المحب لله تعالى من نحى تنحت عنده المحبة فانتفع عنه الإيمان فالآية واضحة في هذا المقام قل ان كنتم تحبون الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال ابن تيمية رحمه الله تعالى التولي بمعنى أنه أعرض عن الشرع هذا من صفات الكافرين بل مما هو من نواقض الإسلام قال حسن البصري وغيره من السلف ادعى قوم محبه الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية ونظم بعضهم هذه الشروط بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد والقبول لها إذن هذه الشروط السبعة داخلة في مفهوم لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله لا ينفع هذا القول قائله إلا باجتماع هذه الشروط السبعة علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد والقبول لها قال المحشر رحمه الله تعالى وركنها يعني باعتبار آخر باعتبار النفي والإثبات لأن الكلمة مركبة من جزئين هي جملة واحدة لكن فيها نفي وفيها إثبات وركنها ركن الشيء جانبه الأقوى والجمع أركان كان الشيء أجزاء ماهيته والشروط هذه خارجة عن, عن المهية قال ورخناها النفي والذي دل عليه لا والاثبات الذي دل عليه الا اذا نفي وإثبات لا يصح المعنى إلا به باجتماع النفي والإثبات نفي الإلهية عما سوى الله نفي الإلهية عما سوى الله وليس المراد نفي وجود الالهه لان هذا قر به الشارع سمها الهه هذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل تسميتها الهه هذا موافق له الشرع ولا يمنعه لكن السؤال هل هي مستحقه للعباده ام لا فجاءت الكلمه بابطال استحقاقها لا بإبطال وجودها لا بابطال وجودها لماذا لأننا نقدر الخبر في لا إله إلا الله بكلمة حق إذا لا إله لا معبود بحق إذا هناك معبود بباطل كذلك فكلمة إله اسم جنس يصدق على الإله الحق والإله الباطل فلا إله لكنه باطل الله عز وجل إله لكنه حق إذا كلمة إله هذه جنس يعبر عنها منطقيون ب بالكل والذي له أفراد له أفراد بمعنى أنه له أفراد متعددة فيه في الخارج الشيخ الامير رحمه الله تعالى نازع في في ذلك قال بل الصواب ليس له إلا فرد واحد وهو الاله الحق ورددنا عليه في شرح كتاب التوحيد وبينا أن هذا مخالف لي للصواب بل الصواب أن كلمة إله في لسان العرب وكذلك بالشرع. تدل على كل معبود سواء كان بحق أو بباطن وهو قد وهم اذ قيد الاله بالحق وبحثنا ليس في الاله المقيد بل في الاله المطلق فرق بين النوعين فبحثنا في اله اما اذا قلت الاله الحق فليس فيه الخارج الله الا فرد واحد ففرق بين المسالتين قد التبسا عليه رحمه الله تعالى إذن اله يعني معبود قد يكون بحق فقد يكون بباطل. الإله الحق من هو الله عز وجل وأما كل معبود سوى الله عز وجل فتسمى آلهة حكى الله عز وجل ذلك عنهم في مواضع في القرآن وأقره ولم يرد عليه ولذلك قالوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن هم يعتقدون أن هذه آلهة ويعتقدون أن الله تعالى إله إذا اعترفوا بألوهية الباري جل وعلا لكن لم يجعلوه فردا واحدا دون ما سواه من المعبودات هذا محل النزاع ليس في كون هذه آلهة فالأنبياء والمرسلون إنما بينوا للعباد أن هذه الآلهة هي آلهة لكنها بباطل وأن الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل لذلك الصواب بل الحق في تقدير الخبر في كلمة التوحيد كلمة حق لا اله اله هذا لا معبود معبود هذا اسم لا ولا نفية للجنس والخبر تقديره حق لأن شائع في لسان العرب أن خبر لا النافيه للجنس يحذف كثيرا ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر شاع اي كثره وقد يذكر على قلة لكن شاع في ذا الباب أي باب لا النافيه للجنس اسقاط الخبر لأن المراد واضح بين من, من السياق حينئذ نقدر به بحق لقول تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل حينئذ ثم تقسيم في هذه الايه اله حق واله باطل كذلك فالايه تدل على على النوع سواء جعلنا الخبر كلمه حق أو بحق لا اشكال فيه وقد اعترض بعض المعاصرين على بحق قال لأن هذه الباء تحتاج إلى متعلق هو الخبر محذوف فنقدره فإذا قدرناه بحق احتجنا إلى تقدير آخر وهذا غلط لماذا؟ لأن خبر لا كثيرا ما يدخل عليها حرف الجر الباء الزائد أليس الله بأحكم الحاكمين وما الله بغافل بهذه زائدة للتاكيد صله حينئذ وجودها لا يستلزم أن يكون ثما متعلقا كما ذكر له سابقا هنا قد يهم البعض لفوات علمي بقواعد النحو ونحوي حينئذ الحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق ولا و هذه بمعنى واحد فدخلت الباء في الخبر للدلالة على على التاكيد إذن لا معبودة بحق حق هذا نقول خبر مرفوع ورفع ضم مقدر على أخيري منع من ظهوري ماذا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزاي فلا نحتاج أن نقول بحقنا الجار مجرم متعلق بمحذوف تبني هذا الأمر قال وركنها النفي والإثبات نفي الإلهية عما سوى الله يعني للمعبوديهم وإثباتها لله وحده جل وعلا فلا معبدة بحق إلا الله عز وجل لا إله إلا الله بمعنى أنه لا يستحق أن يعبد أحد سوى البارج اللوعل هذا المراد وليس المراد نفي وجود الآلهة الباطلة بل هي موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد لا يومنا وهذه الأوثان وهذه القبور تعبد من دون الله تعالى فهي آلهة عند عند أصحابها إذ كل من عبد شيئا فقد اتخذه إلهاً كل من عبد شيئا ايا كان ذلك الشيء شجره حجرا نبي ملكا إلى اخره قد يكون طاغوتا في الحكم قد في العباده حينئذ يسمى ماذا يسمى اله ثم قد يكون بحق وهو فرد واحد وهو الله عز وجل وقد يكون باطلا وهذا لا حصر له لانه يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاشخاص قال وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها وكذلك لان الفتنه والامتحان والابتلاء حصر في زمن المصنف شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى والى يومنا هذا تجد كثيرا ممن يزعم انه مسلم يقول لا اله الا الله ويصلي ويصوم ثم يعبد هذه القبور من دون الله عز وجل فيذبح لها ويطاف بها ويستغاث بها ويتبرك بها ويطلب بها المدد إلى آخر ما هو معلوم عندكم من كون هؤلاء المشركين قد تعلقوا بهذه القبور وهم يقولون لا إله إلا الله فما نفعتهم هذه الكلمة لماذا؟ لكونهم لا يعرفون معناها وإذا لم يعرفوا معناها لا يلزم منه أن لا يكونوا قد أشركوا بالله تعالى لانه قد تقرر سابقا أن من أركان لا إله إلا الله العلم بمعناه لا بد أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله إذا لم يعلم لا يكونوا موحدا لأن الله تعالى رتب الكفر بالطاغوت والإيمان به جل وعلا رتب عليه للسمساك بكلمة التوحيد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله بد من هذين الأمرين يكفر بالطاغوت لابد أن يكفر بهذه المعبودات ويعتقد أنها باطلة من دون الله عز وجل وكذلك يكفر بأهلها لابد أن يتبر من هذه العباده التي تصرف لغير الله عز وجل من هذه الطواغيت التي تعبد من دون الله عزه ويتبرأ من هؤلاء المشركين لن يتم له التوحيد إلا بذلك سواء قالوا لا إله إلا الله لم يقولوا لا إله إلا الله صلوا وصاموا وزعموا أنهم مسلمون لا تنفعهم هذه العبادات كلها ولا قول لا إله إلا الله قال وأكثر من يقولها اليوم لا يعرف معناها ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، يعني يقوله عادة نشا هكذا. إن ولدنا أبنا على على أم، أبوه مسلم فصار مثله. وكذلك عادة القوم على الإسلام فصار فصار مثله. هل هذا ينفعه أو لا؟ قلنا هذه المسألة متعلقة بمسألة التقليد في التوحيد. هل يجوز التقليد في التوحيد أم لا؟ قلنا الصواب يجوز التقليد في التوحيد. لعموم قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبين الباري جل وعلا أن الناس قد انقسموا إلى قسمين لا ثالث لهما إما عالم وإما جاهل إما عالم وإما جاهل لا يعلم الحكمة قد يكون جاهلا في بعض المسائل عالما في بعض المسائل ما جهله ما الواجب في حقه سؤال أهل الذكر قال فاسألو هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فاسالوا أنتم وأطلق المسؤول عنه لم يقيده بكون في التوحيد أو في غيره فالآية عامة فأسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالذي يجهل مسائل المعتقد فسأل من يثق فيه من أهل العلم حينئذ قد برئ الذمته لكن يشترط أن يتحقق بالجزم يعني إذا أتى بالعقيدة جازما في معنى لا إله إلا الله قد حصل عنده ما أراده الله عز وجل وهذا كما ذكرنا سابقا أن إجماع السلف وعمل الصحابة كان قائما على على ذلك فمراد المصنفون رحمه الله تعالى أن يقول تقليدا أو عادة ولم يخالط هذا قيد بمعنى أنه لم يجتمع عنده هذا الإيمان القلبي فنشأ على الإسلام لكن عنده في قلبه شك من الدين من الشريعة طعن فيها إلى اخره وهذا قد يوجد في بلاد المسلمين يعيش بين المسلمين ويقول لا إله إلا الله ثم ينتسب الى مذهب اخر لذلك بعضهم يقول عن الناس بين علماني وهذا ديمقراطي وهذا ليبرالي وهذا حداثي الى اخر هذا لم يخالط الإيمان قلبه حينئذ تنفع هذه الكلمه الجواب لا ولو نشا عليها ولو نشا عليها حينئذ نقول مراد المصنفون في قوله ولم يخالط, ولم يخالط الإيمان بشاشه قلبه هذا قيد في قولها تقليدا او عادة. وليس المراد أنه لا يصح التوحيد إلا بالاجتهاد فإن هذا عسير على على الناس وهذا كذلك يرده النص السابق الذي ذكرناه في قوله جل وعلا فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون ليس ثم ما يقيده أو يخصصه بأنه في ما سوى العقيدة الفروع قلده والأصول لا لا تقل لا ليس هذا المراد وللصواب أن أن التقليد داخل فيه في العقيدة بالأصول وفي الفروع قد بينا ذلك في شرح الأصول الثلاثة قال هنا وغالبهم من يفتن عند الموت وبالحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا يستدل به بعض من لا يرى التقليد فيه في التوحيد في لا إله إلا الله لكن جاء في أول الحديث ماذا فيقول المنافق ليس بالمسلم المسلم وإنما هذا شأن المنافق الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه منافقا والمنافق كافر وإن أظهر الإسلام حين يقول هذا لا يصح ان يستدل به ويجعل مقدما على النص القرآني السابق سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال رحمه الله تعالى وحينئذ فلا نفات بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به وهذا هو الذي يحرم على النار يعني حديثنا الذي معنا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا حرم دخوله ابتداء وعرفنا التحريم على النار على مرتبتين دخولها ابتداء لا يدخلها اصلا هذا موحد ثاني يدخلها لكن يحرى يحرم على النار التخليد فيها وإنما يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين نحو ذلك وحينئذ الدخول دخولان والتحريم تحريمان متى يكون التحريم لأول وهلة قال إذا اجتمع عنده كمال الظاهر والباطن بمعنى أنه قد قال لا إله إلا الله وأتى بكمال شروطها وإذا أتى بكمال شروطها حينئذ لا يتصور أن يموت على على ذنب اذا كمل عنده الاخلاص لن يصر على ذنب واذا كمل عنده اليقين فلن يصر على على ذنب وانتبه المصنف قال يصر بمعنى أنه ياتي بذنب فيستمر عليه وأما الوقوع في الذنب فهذا شان البشر كلهم بمعنى انه قد يقع في ذنب فيتوب وليس هذا شرطا في في مسالتنا بل الشرط هو الا يصر على على ذنب فرق بين مسلمين مسلم يصر على الذنوب وهذا شأنه كشأن الظالم لنفسه ومسلم يقع في الذنب لعثرة ثم يتوب منها ويستغفر ربه هذا لم يصر على على ذنب قال وحينئذ فلا منفاة بين الأحاديث التي جاءت مقيدة والتي جاءت مطلقة فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام تمام الإخلاص وتمام اليقين لم يكن في هذه الحالة مصرا على ذنب أصلا ولم يقل لم يقع في ذنب، لأنه هذا من شأن البشرية كل ابن آدم خطاه قال فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا كان أحب إليه من كل شيء لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله لأن الذي يصر على ذنب لما أصر عليه أحب الذنب فتعلق به كل من تعلق بذنب فقد أحبه وتعلق بهواه إذا إذا كمل عنده محبة الله تعالى لن يتعلق بشيء من هذه الشهوات البتة وإن وقع فيها على جهة الزلل فلن يكون محبا لها إنما الذي يحب هو الذي تعلق بهذا الذنب والسمر عليه فإذا لا يبقى في قلب إرادة لما حرمه الله ولا كراهه لما أمر الله به قال وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك قال رحمه الله تعالى وقد ترك شيئا من كلامه فإن هذا الإيمان وهذا الاخلاص. وهذه التوبة النصوح وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والاصغر فهذا غير مصر على ذنب اصلا فيغفر له ويحرم على النار إذن مراده رحمه الله تعالى أن الذي يحرم على النار ابتداء هو من تحقق بشروط لا إله إلا الله وأركانها على وجه الكمال والتمام فتم إخلاصه وتم يقينه تمت محبته لله عز وجل حينئذ لن يتعلق بشهوة البتة ولن يتعلق تتعلق إرادته لما لا يحبه الله تعالى فلا يكون مصرا على ذنب فإذا مات مات على توبة النصوح فدخل الجنة لي لأول وهلة قال وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر هذه حالة ثانية ومرتبة ثانية وهو أن يقولها لكن يخلص بها من الشرك الأكبر ثم قد دقع في الشرك الأصار ثم قد دقع في ذنوب هل وقوعه في الشرك الأصغر يبطل قول لا إله إلا الله؟ الجواب لا هل وقوعه في الذنوب يبطل قول لا إله إلا الله؟ الجواب لا إذن لو مات وقد قالها ولم يتم عنده الإخلاص الواجب أو اليقين الواجب وتلبس ببعض الشركيات التي من نوع الشرك الأصغر حينئذ ينجو الجواب لا هذا الأصل فيه أنه لا يحرم على النار في بل قد يدخل النار قد يدخل ولذلك قال رحمه الله تعالى وإن قالها هذا النوع الثاني على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصار بقي ماذا عنده الأصغر وهذا على القول أنه داخل تحت المشيعة ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة ويأتي ذكره فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه وهذا بخلاف من رجح السيئات بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وذكر مسائل أو أنواع تحتاج إلى مزيد تفصيل نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين